مواويل على موقع دي جي في الدنيا دي شايل شلتي بس يا شيله بجد تقلتي وعد عليا اشيلهم لوحدي وكاني بس كبير عيل جايلي اما خلصت طاقتي واخويا بطاقتو زي طاقتي استنى لو عبدو ومالكني كان حناليا وعدنا تعب العمر ما غير طبع ولا تفكير الشياطين روبه ده اللي بيتعور من صعبه يصرخ دايما ويقول أخ تعبان سايب مش ممصوب فرجت الورد زرع للشغول والصعب جرح بيجي من خلا ما يكون بالاسباب ده ولا يوم حس على تم يبسوا بس يدي اللي تهموا جروحي منه ولا بيلموا فاكر عشاطار We وما فيش we اللي have no one. For the one يخوه يوميني لو بعيده والله يقولي أنا كل ما صفى لي واروح بحركاته النقصة بيكفيني شد عبا الناسي بأرس وبغ يابا نصبلي في مليون فن خلانا اكره حتى دومي خلانا اكره كل مطار نفسك كاكين غوي قطعني بينزلني ولا يطلعني شجيب و الدم ضميه شايله وهو لحمه طريه حلل ياما شجايا و تعبت واستكتر النعم عليا سريا على موقع دي جي كيمو دكتور